وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرف يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم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 وَقَدَ أَخَذَ مِثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بِيَنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بَيْنَ بين أيديهم وبأيمانهم بشرىكم اليوم جنات تجري من تحتها تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا، ظرنا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 مولاكم وبأس المصير ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع أن تخشع قلوبهم لذكر الله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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث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 سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا اعدت للذين امنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.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 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 وما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون